فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق انها لقد جئت شيئا امرا قال الم أن تقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤهقني من امري عسرا له قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس فقد جئت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع عملي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدما فلا تفاحبني قلب لوث من دون الذرات. قال إن سألت عن شيء بعدها فلا تطاعبني قلب لوث من دون الذرات. فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا